بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وَتِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَقَضَّ لَمَنَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بعد ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به ما ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا حيض من نساءكم إن ضتبت فعدتهن ثلاثه أشهر فعدتهن ثلاثه أشهر ولا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 وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ زَيَآتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرَهُ أَسْكِنُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ من وَلَا تُضَارُّوهنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتْ تا يضعن حملهم فإن أضعن لكم فآتون أجره واتبرون بينكم بمعروف ويا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت أَنَامَرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبَنَا هَا حِسَابًا شَدِيدَةً وَعَذَبَنَا هَا عَذَابًا كَرَامٍ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرَةً أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُوم بِاللَّهِ وَيَعْلَمُ ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ مَّا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وأن الله قد حاط بكل شيء إن علم